بسم الله الرحمن الرحيم أمة السعادة في نيل الشهادة يا أيها الشهيد يا طاهر السماء تبشر بيوم عيد استعادها في نيل الشهادة. وقفتم وما في الموت شق لواقف. محطمتم الاوهام والوهم يكسرون. تقودون دحر الموت لا ترهبونه ومن لا يهاب الموت لا شيء يحضرون. ام <تصفيق> <تصفيق> تستعادها في نيل الشهادة. صبرت في صراع في الأرض ابن عبد الله قال لي هسام ابن يحيى الكناني لأحدثنك حديثا رايته بعيني وشهدته بنفسي قلت حدثني يا ابا الوليد قال غذونا ارض الروم سنة ثمان وثلاثين وكنا, وكنا رفقه من اهل البصرة واهل الجزيرة وكنا نتناوب الخدمة والحراسه واعداد الطعام كان معنا رجل يقال له سعيد بن الحرب ذو حظ من عباده يصوم النهار ويقوم الليل وكنا نحرص على تخفيف النوبة عليه لطول قيامه وكثرة صيامه فكان يأذى إلا بالقيام بكل المهمة وما رأيته في ليل ولا نهار إلا في حالة جد واجتهاد فأدركني وإياه النوبة ذات ليلة في الشرافة وكنا قد حفرنا حسنا من حصون الروم فاستصعب علينا فرأيت من سعيد في تلك الليلة من الجلد والصبر على العبادة ما جعلني احتقر نفسي انه فضل الله ياتيه من يرشاقه فلما اصبح الصباح ولم ينم قلت له خفف على نفسك فلنفسك عليك حق والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتلفوا من العمل ما تقيقه فقال لي يا أخي إنما هي أنقاط تعد وعمر يبنى وأيام تنقضي فأنا رجل انتظر الموت في أي لحظة فبكيت لجوابه ودعوت الله لي وله بالعون والتسبي ثم قلت نم قليلا لتستريح فإنك لا تدري ما يحدث من أمر العدو فنام تحت ظل خيمة وتفرق أصحابنا في أرض المعركة وأقمت في موضعي أحرص رحالهم وأصبح طعامهم فبينما أنا كذلك ان سمعت كلاما يأتي من ناحية الخيمة فعجرته فليس هناك إلا تعيد نائما ظننت أن قد أتجاه ولم أرى فذهبت إلى جانب الخيمة فلم أرى احدا وتعيد على حاله نائما إلا إنه كان يتكلم في نومه ويضحك اصغيت إليه وحفظت كلامه ثم مد يده وهو نائم كأنه يأخذ شيئا ثم ردها بلطف وهو يضحك ثم قال فالليله إذن ثم وثب من نومه والثيقظ وهو يرتعد خائفا فاحتضنته إلى صدري حتى سكن وهدأ وجعل يهلل ويكبر يحمد الله فقلت ما شأنك فقد رايت منك عجبا وسمعت منك عجبا فحدثني بما رأيت قال اعتني من ذلك فذكرته حق الصحبة وقلت لعل الله ينفعني بما تقول فحدثني عما رايت منا. قال جاءني رجلا لم ار قط مثل صورتهما كمالا وحسما فقال ابشر يا سعيد ابشر يا سعيد فقد غفر ذنبك وشكر سعيك وقبل عملك واستجيب دعاءك وعجلت لك البشرى في حياتك فانطلق معنا حتى ترى ما اعد الله لك من النعيم فقال قال فاتينا على حور وقفوف وجواري وغلمان وانهار واشجار فادخلوني في قصرك ثم الى دار فيه حتى انتهيت الى سريرك عليه واحده من الحور العيد كأنها اللؤلؤ المكنوم فقالت لي قد طال انتظارنا اياك فقلت لها اين انا فقالت انت في جنة المأوى قالت انت في جنة المأوى قلت ومن انت قالت انا زوجتك الخالدة فمدت يدي اليها فردتها بلطف وقالت اما اليوم فلا انك راجع الى الدنيا قلت لا اريد الرجوع قلت لا اريد الرجوع فقالت لا بد من ذلك وستقيم هناك في الدنيا ثلاثا ثم تبصر عندنا ان شاء الله تعالى فقلت بل الليلة قالت انه كان امرا مقضية ثم قامت من مجلسها فوسمت لقيامها فاذا انا قد استيقظت وانا اسالك بالله لا تحدث بحديثي هذا واسترني ما حييت قلت ابشر فلقد كشف الله لك ثواب عملك ثم قام فتطهر واغتسل ومسى ثم حمل سلاحه ونزل الى أرض القتال وهو صائب وظل يقاتل حتى الليل فلما انصرف اصحابه وهو فيهم قالوا يا أبا الوليد لقد راينا من هذا الرجل عجبا حرص على الشهاده وطرح نفسه تحت السهام وطرح نفسه تحت السهام والرماح وكل ذلك يطرف عنه قلت في نفسي لو تعلمون خبره لو تعلمون خبره لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا قال فأفضر على قليل من الضعاف وبات ليلته قائما فلما أفضح صنع كصنيعه بالامس وفي آخر النهار عاد هو وأصحابه وذكروا عنه مثل ما ذكروا بالامس حتى اذا كان اليوم الثالث انطلقت معه وقلت لا بد ان اسعد امره وارى ما يكون فلم يزل يقاتل ويكبد الاعداء الخسائر وينكل فيهم ويطمع الاعادي وهو يبحث عن القتل والموت مضانا وانا اراه وارعاه بعيني ولا استطيع الذنوب منه حتى اذا نزلت الشمس للغروب وهو انشط ما كان فاذا برجل من اعلى الحصن قد تعمده بسهم فوقع في نحله فقر قريعا وانا انظر اليه فقلت بالنار فعملوه وبه رمق من حياة وجاءوا به يحملونه فلما رايته قلت له هنيئا لك ما تصفر عليه الليلة قلت له هنيئا لك ما تصفر عليه الليلة يا ليتني كنت معك فافوز فوزا عظيم فعض شفته الظبلاء واومئ الي ببصره وهو يضحك وقال اكتم امري وقال اكتم امري والمزق الجنة ثم قال الحمد لله الذي صدقنا وعدنا فوالله ما تكلم بشيء غيره ف... ثم فاضت روحه وايات الله تنادي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فريحين بما شاء الله من فضل ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم الخبز يوم من يوما يقتلوا في سبيل الله قد أمنوا من عظيم الأهوال والكروبات وتتنوب أجل المحال في أعلى الغرفات يتمنوا للرجوع إلى هذه الدار ليقتلوا في سبيل الله مصاف ومصاف نملومة هدية <تصفيق> جزينة الرجال جماؤك الزكية تعطي الرمال والله لا يجب دم الشهيد حتى تلقاه وتستمتع بشهود نورها عينا حوراء العينا جميلة الحكنا بكر عذراء لم يطمثها إنس قبله ولا جان في انتظارك والنور والملائك فاتعد بخير ذارك فاتعد بخير دارك كلامها رخيم وقدها قوي وشعرها بهيم وقدرها عظيم وجفنها فاتن وحسنها باهر وجمالها زاهر ودلالها ظاهر قدمت للرحمن الروح باطمئنان وقلبك في بالخير والايمان ايها الشهيد يا طاهر الزماء ابشر بيوم عيد للروح في السماء يا أيها الشهيد يا طاهر الزماء تبشر بيوم عيد للروح في السماء نم نومة هنية يا زينة الرجال نم لومة هنية يا زينة الرجال دماؤك الزكية تعطي الرمال يا زينة يا في أرمعين جموع في السماء والنور والملائك أتعظ بخير دارك أتعظ بخير دارك من عالمه نارك يا ليه الشهيد يا ضائع السماء أشرق يومي قدمت للرحمن أروح في اقنعان وطلبك في الخير والإيمان للرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحد يشكر الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشديد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيضل عشر مرات لما يرى من الفرح إن الله شرى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنهم الجنة سيقاتلون في سبيل الله يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويغتلون وعدا عليه حقا وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن يأفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم هم اتقلوني وحيدا فلست أرض حياتي بين البرايا شريدا هيقتلوني يقتلوني تزيدا هم اتقلوني وحيدا فلست أرض حياتي بين البرايا شريدا فناولوني سلاحي وعدتي وعتادي ما تتركوني ذليلا قد أسخنتني جراحي فناولوني سلاحي وعدتي وعتادي ما تتركوني ذليلا قد أذقنتني جراحي لن مجت إلا صمود ووتفة للمنايا وحوبة واجراح عند الفضاء الكرايا إلا صمود ووتفة للمنايا ونحن حين نمنح الدين نفوسنا ونعود إلى ديننا ونبحث عن اسباب عز اوائلنا ونعمل به ونصدع به في دنيا الواقع فإن النصر حليفنا والعز شعارنا وفي عصرنا الحاضر بدات يقظه هذه الامه وانتشرت مقاومه الكاثرين وارتفعت رايات الجهاد في افغانستان وفلسطين والشيشان والفلبين وغيرها كثير وبدأت الأمة تعي أهداف الجهاد وغايته وتنأى بنفسها عن الرايات الوطنية والقومية ورايات تحرير التراب والدفاع عن الأنظمة الطاغوتية والعلمانية ونحن ننتظر نصر الله القريب ليرتبط حاضر هذه الأمة في ماضيها وتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى فهل من مسمر للجهاد؟ وهل من نفير إلى ذوي الكفر والعناد فإن من أعظم القدلات أن ترى جنود الرحمن وعساكر الإيمان يقاتلون اليهود والنصارى من الروس والأمريكان وأنت مع القوالف لا تجاهد بنفسك مع القدرة والحاجة إليك وتبخل بمالك قال تعالى يا ايها الذين آمنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله في أموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحسي الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدد ذلك الفوز العظيم وفي سورة براءة على الله الجنة ثمنا لنفوس المؤمنين وأموالهم فقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ثم الله الذين يدعون إلى الجهاد ويقعدون مع القاعدين ويتخلفون عن نصرة إخوانهم والذب عن حرماتهم وأعراضهم قال تعالى يا ايها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اتاقلتم من الأرض ورضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل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 وهذا أمر من الله تعالى بالجهاد لإعلاء كلمته والسنقاد المؤمنين والمؤمنات وتخليصهم من ايدي الكفرة المعتدين وقد أجمع العلماء على وجوب قتال الكفار المعتدين على بلاد المسلمين فإن اندفع شرهم بأهل تلك البلاد المحتلة أو المغتصبة فيكت ذلك عن غيرهم وإن لم يحصل ردوا كيدهم وعدوانهم بأهل تلك البلاد المحتلة فانه يجب على من قرب من العدو من اهل البلاد الأخرى مناصرة إخوانهم وصد عدوان الكافرين ولا يسقط الوجوب عن المسلمين حتى يطرد العدو من بلاد المسلمين ولا يجب في هذا القتال اذن الحاكم ولا صيام إذا كان الحاكم خائنا لدينه معطلا لحدود الله والجهاد المتعين والعلماء لا يختلفون أنها اعظم مهمة لحكام هي إقامة شرع الله وجهاد الكفار والمرتدين ونصة الإسلام والمسلمين في العالم كله وإذا لم يفعلوا ذلك فما هي مهمتهم إذن فما أحمج الأمة إلى علماء صدق؟ يحاسبون الحكام وينثرون عليهم سوء افعالهم وقبيحه تصرفاتهم وما احتاج الامه الى رجال صادقين يستفرغون جهدهم ويسخرون اوقاتهم في قتال الكفار وصد عدوانهم ويبحثون عن الشهاده كبحث الذين كفروا عن الحياة ومقتول في هذا الجهاد مقبلا غير مدبر شهيد في سبيل الله تعالى فقد جاء في صحيح مسلم من طريق سويد النبى صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في الطاعون فهو شهيد ومن مات في البطن فهو شهيد, البطن فهو شهيد وقد دلت الأحاديث المتواثرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال والقائمين به أفضل العباد وقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ قال لا تستطيعون قال فأعاد عليه مرتين أو ثلاثة كل ذلك يقول لا تستطيعون وقال في الثالثة مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يكثر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى رواه مسلم من طريق صعيد الصالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه ورواه البخاري ومعناه من حديث أبي أطين عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه وجاء في الصهيحين طريق الزوري قال حدثني عطاء بن يزيل الليفي أن أبي سعيد رسول رضي الله عنه حدثه قال قيل يا رسول الله أي الناس أفضل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله قالوا ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يتق الله ويدع الناس يشرف وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لوددت اني أقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم, أحيا ثم اقتل رواه البخاري ومسلم طريق عماره قال حدثنا ابو زرعه ابن عمرو بن جرير قال سمعت وابو هريره رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أنس رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يموت له عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا وأن لا الدنيا وافية إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتلى مرة أخرى رواه البخاري من طريق يبي عن حميد عن أنس ورواه البخاري ومسلم من طريق شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قد تمنى نبي الله سليمان فترة الأولاد ليكونوا فرسانا يجاهدون في سبيل الله جاء هذا في الصحيحين والجهاد نوعان جهاد طلب وهو الكفار وغزوهم في ديارهم ولو لم يحصل منهم أي عدوان ليتقلوا في السلم كافة أو يعط الجزيه عيد وهم صاغرون وهذا نص الكتاب والسنة وإجماع اهل العلم ولا يمنع من هذا الجهاد إلا الأضرار الراجعة أو العجز والضعف ويرجع في هذا إلى اهل العلم والصدر ولا يلتمس هذا الأمر عندما نشترى في آيات الله ثمنا قليلا أو المنازمين والمرجفين في الأرض والهدف الأكبر من هذا الجهاد هو إعلاء كلمه الله ونصر دينه واذلال الكفر وأهله والنوع الثاني جهاد دفع العدو عن بلاد المسلمين وهذا واجب بالإجماع ولا يصد عنه الا جاهل أو منافق فواجب في فلسطين والشيشان وافغانستان والفلبين وبلاد كثيرة فقد تواصل دول الكبر امريكا وحلفاؤها على حرب الاسلام والمسلمين وقتل قادتهم ونشر الفساد بينهم والحصار على بعض بلدانهم وقد صرح الرئيس الأمريكي بوش في مؤتمر صحفي ان هذه الحمله صليبيه وهذا التحالف الصريم بحاجة إلى مواجهه كبرى وجهود متواصلة ونكير عام فلا يعذر أحد بالتخلف عن مواجهته وكل على قدر طاقته فهذا بنفسه حيث الحاجة إليه وذاك بماله ولسانه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم شاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم ابو داود النساء من طريق حماد عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقل شيء يبذل في هذه المواجهة وحرب الصليبية الدعاء لحزب الله المؤمنين وعباد الله المجاهدين والاجتهاد في ذلك وتحري أوقات الإجابة تثلث الليل الآخر وفي السجود وبين الأدان والإقامة والقنوث في الصلاوات الخمس يدعى للمصرعفين من المؤمنين ويستنصر بالله على الكافرين من اليهود الغاصبين والنصارى المعتدين قال أبو هريره رضي الله عنه لو قربنا الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان أبو هريره رضي الله عنه يقنط في الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاه العشاء وصلاه الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار رواه البخاري في صحيحه ومسجد من طريق يحلنا بكثير عن أبي السلامة عن ابي هريره رضي الله عنه ولا يجب من الحاسم في القنوت في المساب لأنه لا دليل على ذلك ومثل ذلك لو منع من أداء سنة النظرات فإنه لا يطاعه فإن الطاعة بالمعروف وهذا ليس من المعروف في شيء وقد بليت الأمة بحكام يعطلون الحدود ويمنعون من الجهاد في سبيل الله والقلوط في الصلاوات الخمس وعلماء يبررون هذه المواقف المخزية ويعلقون تخاذلهم عن نصرة الإسلام والمسلمين في السمع والطاعة للحكام في المنشق وهذا حديث في غير محله فقد اجمع العلماء على أن من أمر بمنكر لا تجوز طاعته وان واجب العلماء الوقوف بوجه الباطل وزحف الضلال وعليهم بث روح الجهاد في الامه وقيادتها في رفع هذه الرايه والتسابق في حلقه ذلك فهم ورثه الانبياء وحمله الشرع ومن اعلم الناس بحكم الجهاد وفضله وما عد الله من الثواب للمجاهدين فهذا وقت التضحيات ونصرة المسلمين وجهاد الكافرين والصليبيين وهذا هو الطريق الموصل إلى الشهادة ومرضات الله وجنته فهذا عمير بن الحمام الانصاري حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض قال عمير يا رسول الله جنه عرضها السماوات والأرض قال نعم قال بخن بخن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 قال فرانا بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل رواه مسلم في صحيحه من طرق عن هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه وجاء في صحيح مسلم عن طريق بن حازم عن أبيه عن بعجته عن أبيه رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خير معاش الناس لهم رجل منسك عينان طرفه في سبيل الله يطير على مثنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو الموت مضان أرجل في غنيمة في راس شعفة من هذه الشعف او بطن واد من هذه الأوبية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاه ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير وكثير هم اولئك الذي يتمثى فيهم هذه الحقيقة وهذه العبودية فكانوا يبحثون عن الشهادة حين كان غيرهم يبحث عن الحياة وملذاتها دعنا نسافر في دروب إبائنا ولنا من الهمم العظيمة الزاد نعادنا النصر مبين فإيكم موت فعند إلهنا الميعاد دعنا نمت حتى ننال شهادة فالموت في درب الهدى ميلاد لا تعجب لا تعجب حياة المجاهدين كلها عجائب وقد كان شعار القوم هزه ورب الكعدة قال تمامه بن عبد الله بن أنس سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول لما طعن حرام بن ملحان وكان خاله يوم بئر معنا قال بالدم هاتذا فنضحه على وجهه ورأسه ثم قال فزد ورب الكعبة روى البخاري في صحيحه طريق عبد الله بن معمر عن تمامة وروى الواقدي أن عامر بن فهير قال فأسلم قاتله في الحال وحين أسر قبيل بن عدي وقدم للقتل أنشد ولست أباري حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله وان يشأ يبارك على اوصال شلو ممزعي ترى هذا في صحيح البخاري. والأحاديث في هذا كثيرة والحكايات عن الأبطال لا تمل وما عقمت الأمهات عن كونها تنجب أمثالها ولا شجعان والاسماء الجهادية الباردة في عصرنا تتسابق إلى ذاكرتي He is the One who is the الانبياء واقوا في الشهداء ونسخ الانبياء واقوا في الشهداء ربنا Abba yohan, abba yohan, abba yohan,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 وذلك هو الفوز العظيم اليك يهدني وكانني بثنا خيالك في الشروق بداليا ان كنت ارثيك الغداه تالما فلك امرثا قلبي حول فلك السلام مع الكواكب ما بدت فلك السلام او طار طير او ترن شاديا يا اخي يا أخي <تصفيق> إن التاريخ لا يسجل بمجاده إلا بدماء هؤلاء إلا خطط هؤلاء إلا أسال هؤلاء عمره. ولا عبره ولا واجهة هذه الأنواني المتاركة إلا بدماج الشمالي والزنة كذيرون ما من باء عليهم وقل يا اخي لو كما تنجار على هكذا الجهاب السلمي هذا كتر السقيم هذا هو كتر السقيم اصبح الذي التراث تجاءن اصبح على ثقب هل يدرس الجامعه قالوا على ثقب هل عنده رحلة خضعة جمال فراسمان قالوا على ثقب هل يدرس قالوا على ثقب كل على ثقب ما طيب من اللي عموم على ثقب هل هو على ثقب طلعوا طيب للجهاد لا أحد على لا أحد إلا كل الناس على ثقب وانا اقول كما قال بشر حافي بشر حافي قضاء العلم وبيان أصحاب النساء أقول ضاع الجهاد وبيان أصحاب النساء والذين قالوا ان على ثقب الله انهم على ظهور النساء وليسوا على قبول الحمس على قبول الحمس ركبتوا عنا كل سنة يقتل مننا ما يقرب من مليون يقتل من ويقولون نحن على أن أنتوا عشرين يوم يقتل سبب ألف في تربستانة الشرقية وانا لعرفوا يجري الشرقية هل أحد منكم سبع في الشرقية ما, حد في الشرقية. ما في الشيخ يوسف العيين العالم الشاب الحافظ للقران وللكتب السته العسكري المتمدس والمنظر العبقري الذي خدم الجهاد بكتاباته وتنظيراته وما تاخر لحظة عن الجهاد بنفسه وقدمه في بلاد المسلمين المختلفه عبقري ملهم ونادره من نوادر العصر لو كان في امه اخرى لما جعلوه يمشي على الارض بل حملوه على رؤوسهم ولكن الطواغيت في بلادنا ومن أجل خدمة الصليب أبوا إلا أن يقتلوه أو يأسروه أو يشبتوه فاختار الشهادة وقضلها على كل شيء وكذلك صدر كتاب طلبة العلم حقيقة الحروب الصليبية الجديدة وفند فيه مزاعم الذين يزعمون ان هذا ختاب السحر ومن زعم جواب الشرع قال ان هناك مفاسد ايضا فند فيه فراء فريحة جمع جمع جيدا وفقا مثلا يقول <تصفيق> شذاه <تصفيق> باب بيننا لك ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يوزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من قلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون بدأت اوزع المجموعات وكل مجمع في مكان وكل امير في مجموعات ويا ناس طاقوا العنار والقماندوس في كل مكان لو علم الروس مكان يطحنون الدنيا الطحن يعني اللي يسمع اسمع اللي ما يسمع ايه ما يسمع يعني مشاكل القرم برق موت والله الليل متنام والنهار متنام النهار تمشي والليل متنام الناس كانت تمشي سوكاة مثل السبكاة الجوع في الناس رطوبة دائم رطوبه ارجل انا اول مره والله ترى في حياتي ارجو تخوف بيضه الرجل كلها من اسفل بيضه بيضه يعني اللحم اللي ملكه لا رطوبة مدتها 50 سنه لا ما سامر بن صالح السويل اسم كان يمكن أن يختلف عن ملايين من أبناء الأمة الإسلامية لكن الفتى الذي ولد في أرض الحرمين سرعان ما تغير أمره حين حدث نفسه بالجهاد فخرج متخففا من الأثقال ومن بينها اسمه الذي اختصر في كلمة واحدة خطاب التحق بالجهاد الأفراني عام سبعة وثمانين فمن حياته قصيرة التي لم تتجاوز إثنتين وثلاثين عاما أنضى القائد خطاب خمسة عشر عاما في الجهاد وقد كان من قدر افغانستان محطته الأولى أن تكون مدرسة في الجهاد والكتاب. القائد خطاب هي نموذج عملي في كيفية الاستجابة لقضايا الامه الاسلاميه فقد قاتل في افغانستان وطاجيكستان واخيرا في الشيشان وفي تلك الحروب برزت مواهبه القتالية ومع نهاية الحرب الشيشانية الاولى خرج خطاب بطلا يجله كل المجاهدين الشيشان وقد منح وسام الشجاعة من قبل الحكومة الشيشانية ومنح رتبة اللواء وفي فترة ما بين الحربين تفرغ القائد خطاب وإخوانه إلى تدريب شباب القوقاز شرعيا وعسكريا حيث تخرج على يديه أكثر من سبعة آلاف مجاهد كلهم خبير في استخدام الأسلحة المختلفة لقد أبل القائد خطار في الحرب الثانية بلاءا حسنا وظل يذيق الروس الويلات صابرا في جهاده محتسبا نفسه في سبيل الله حتى جاءه أجله وهو على ذلك لم يبدل تبديلا لقد اغتالته يد الخيان التي امتدت إليه بجب داسة له الصم بعد أن عجزت عن منازلته في مواقع الأبطال لتنتهي بذلك حياة قائد عظيم من أبطال هذه الأمة تختلف عن حياة كثيرين ممن تربعوا على اوسمه جنرالات وضباط وعن أولئك الذين ملؤوا حياتنا مكاءاً واستجداء للنصر من العدو الكافر لقد خرج خطاب من بيته حين خرج من غير أوسمة ولا شهادات عسكرية إلا حقيبته وعزيمته الماضية ليبين أن هذا الدين ما زال قادرا على تخريج الأبطال والقادة المضفرين الذين يرهبون الأعداء ويستكون هذا. إذا اختاره طريقا ومنهج حياه ومصدرا لعزه لا تعرف الدنيا فرحمك الله يا خطاب من قائد فلق وبطل همام وأدخلك فسيح الجنة <تصفيق> <تصفيق> أكثر من من عشرين قائد. يعني هذا الحداث جيش الجيش مجموعة حتى واحدة فاهمة أجمعها وبالمخابرة ونتكلم معها ويا يا عبود يا يا أخونا بالوريد يا أخونا أبو عد الصمد ويا فلان ويا أبو عمر وبدت الناس حاولوا رتب قطر المستطاع بس حتى نعرف من اللي يضيع من اللي يطيح من, اللي, من, اللي, من, اللي, من اللي, اللي يجرح من اللي, اللي خسر حتى نعرف الأمور هذا كان أهم شيء بدينا نترصد طرعت وجينا نشوف هذا الوادي طبعا الرحلة كانت 18 عشر يوم حال ما يعني الله سبحانه بدينا مع الاخوه مع مع المجموعات ترصة في المطر لحد أن طلع. فطلعت أنا أخونا بالوليد ما أحسته مجموعة. وضيعت وراح ما بتخرب أخونا أبو عمر الله يجزيه. بعدين مجموعة ثانية تعال فابوليد يضرب اسم الله طلعنا في كجبل حكته. أول ما طلعنا أنا مع لما عرض. وصفت أن جرحه بالوليد قط الواحد وحاطين في الجلاش والقم. وطلعت هنا كنت حقت فيها قصص هذا الكتاب أنا طلعت بالوليد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 وما عليك الم ابدا وسألنا أن ما تفاعل مع كل شعوب القذة يعني قراشات باردين جوش على الساحة الروسيه الروسية ما الواحد يتعلم لغة شنيعة وهذه لغة واحد فاا الروسيا كانت لغة عامة فكيف أتكلم فيها؟ أنا الناس الروس بس يعني خطأ في اللين فجاء احد شيشاني أحد الحراس من عندي وبدأ ينادي عليهم قلهم شو بيشوف ناس كبار خاضوا الخيم شو للناس جالس ولا هنا الحراس فرش عليه وعرت فجاء خمسة رجال يعني والله ما كانوا كنت نادي بالجهاز. لا سلك حوالي يمكن أو نص ساعة بشعب بشعب والله ما بعدامع حيلة هذه مثله. فبباشرة بدأت بالرماية عليهم أنا وأحد الحرس منه آخر يعني, يعني تراجع من جهه اخرى ونحن كده رماية ونوقعه وبدأت إلا بأن يتقدم في وجنه فجابه ذا في وجه ذا جاء له متبسما حقا كما في الموت الشك لواقف محطمت من الاوهام والوهم يكسر تقود دفن الموت لا ترهبونه ومن لا يهام او تلاشا يحضرون سنين عند ربه حتى ودمعه آري تأغلى منهما فله الجنان تزينت وتعطرت حور السماء وإذا تقابل المصطفى صلى عليه وسلم وإذا تقابل مصطفى صلى عليه وسلم واذا تقابل المصطفى صلى عليه وسلم حكيم المدني من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ومنطلق الغزات الفاتحين سمع النفير إلى الجهاد. فخرج مسرعا إلى أفغانستان حيث كان في جلال اباد مع رفيق دربه خطار عاد إلى موطنه لعلاج أمه المريضة ثم رجع قاتلا إلى طاجيكستان، حيث شارك في معامعها وبقي هناك لبعض الوقت أميرا للعرب وفي هذا الوقت كان القائد خطار يتصل به من الشيشان ويخبره عن تفاصيل العمليات فطار إلى الشيشان مع عشرة من من وخاض هناك فصول القتال حتى انتهت الحرب الأولى خرج من الشيشان في مهمة كلفه بها الأمير قطار ثم رجع وفي الطريق قبض عليه في داغستان واشتبه به هل هو الذي كان في الشيشان عند تبادل الاسرى أم لا ضربوه حددوه بالقتل ولم يعترف بشيء ثم خلوا سبيله كان للشباب كالأخ الأكبر ومرجعا لهم في أمورهم الخاصة كالمسائل الأسرية كما كان المسؤول الأول عن معهد ومعسكر القوقاز فكان يسعى جاهدا لتوفير الميزانية الشهرية لهم فلقد كانت شحيحة جدا تزوج من امرأة داغستانية ورزق منها ببنتين توفيت إحداهما وهي صغيرة ولما اشتعلت الحرب في داغستان شارك بمجموعته وخاض قتالا شديدا حتى قتل رحمه الله وهو يدافع عن أخيه ورفيق دربه خطاب حيث أصابته طلقة قناص كان يتظاهر بالموت فرحمك الله يا ابن طيبة واقر عينك بالشهاده اني لا اشهد انهم من كل بثار احد يا طالما طال معاده وطالما ما طال شتان شتان بين الذين لغضهم باعوا محوتا البافنين الى الغدا والسيء ينقهم عظمتا الناصبين صدورهم من دون دعوة محوتا ان اطلقت سدف الغلام وعضنا ناب اكون وديارها فتح الزمن ومضى بألباغ يقول ومن الميادين اختفت لمع الأسنة والخيون وعادت على الأنلاك أنغاض المعاذف والطفو حبت عواطفه تجبت صروحه وله تقول لن نوقف الغارات حتى عن مرابع الناس تدود عصاب وشاب شتان شتان شتان شتان بيلى الذين العبين باعوا النفوس بيلى شتان احد يقول ما صابوا الصعاب وقال ما صابوا وشدوا شتان شتان شتان, شتان, شتان بين الذين لربه باعوا النفوس الغامدين. عندما استقر الأمر بالقائد خطاب في الشيشان، طلب من اخيه حكيم اللحاق به، فأبا يعقوب إلا السفر معه. فأدين لهما خطاب رحمه الله بالقدوم، فطار إلى أذربيجان. حاول الدخول أول مرة، فلم تنجح المحاولة وأسر دليله الشيشاني، فأعاد الكره. وأكرمه الله بالدخول فرح به خطاب وإخوان وبدأوا طريقهم في الجهاد انتهت الحرب الأولى فكان مسؤولا عن معسكر خطاب وخرج الله على يديه عددا من الششانين بدأت الحرب الثانية وكانت أشد قوة وشراسة فأذخن بالعدو الروسي أشد الإثخان وأذاقه الويلات والحسرات فلقد تعلم الكثير الكثير حتى أصبح جنرالا بل قائد أركان جيش حرب بالمصطلح الحديث كان هو مجموعته داخل مدينة بروزين يكمن للروس بكل مكان كان صاحب طرفه خفيف الظل متواضعا شجاعا لا يحد شجاعته وصف حتى أتاه الأجل المكتوب حيث حوصر في إحدى القرى من القوات الروسية فتبادل معهم إطلاق النار حتى قتل رحمه الله وهو مقبل غير مدبر ليلحق بقافلة الشهداء إن شاء الله فلله دركم يا أهل غامر كم انجبتم لنا من أبطالك مجاهد غرس الشهاده وفاضت روحه الطاهره ورفعت شهادته وتم الجهاد العظيم تجاها وترى في سماء النصر برقا راحلا يلقي على الدنيا سلاما يا سيدي إذن سجى المجداوي سماء وتقال من كبوس العيس جاما وتقال في سماء مصر برقا ورحيلا يلقي على الدنيا سلاما وتهدى في موتي يستي رغة العزم Jihadا وانتقاما ثغرك الباسم لحن من إباء صار مع الموت حب وغرام وأرى كيف أن هذا والتضحية قدر هؤلاء الأبطال الغطارين والصناديد المغاوير إنهم مجموعات صغيرة استطاعت أن تفعل في العدو الأفاعيل فكيف لو تبنت الأمة هدفا كهدفهم وحملت حما كهمهم ووظفت طاقاتها وكوادرها إذا لدانت لها الدنيا واسترضاها الشرق والغرب سيروا في الدرب ولا تهلو ودع الخانع والمرتاع سيروا في الدرب ولا تهلو ودع الخانع والمرتاع الدنيا وتفانوا في دين الله يا أصحاب فلقد فتح الله الباب باب الفردوس وفي روحي أنغام الأمل الجدى باب الفردوس وفي روحي أنغام الأمل الجدى أنغام الأمل الجدى أي يا آساد الغاب حد مخلب والاني والكفار يا ليعيدوا ذكراهم يوم الاحزان ذكراهم يوم حبوا حبوا يا اصحاب فلقد فتح الله الباب باب الفردوس وفي روحي انغام الأمل الجدد باب الفردوس وفي روحي انغام الأمل الجدد مُل للكفر نبالا وسيوفا لِلْكُفْرِ نِبَالًا وَسُيُوفًا بِيضًا وَحِرَابًا وَأَعِدُّ لِلْكُفْرِ نِبَالًا وَسُيُوفًا بِيضًا وَحِرَابًا وَخُذْ مِنْ كل أَعَادِينَا حُمْرًا يا أصفاق فلقد فتح الله الباب باب الفردوس وفي روحي أنغام الأمل الجدى باب الفردوس وفي روحي أنغام الأمل الجدى مُل الأمل الكذاب جرى الدم في الأرض صبيباً كالنهر العذب المنسى جرى الدم في الأرض صبيباً كالنهر العذب المنسى, المنسى قولي للدنيا تكرارا هذا هو معنى الإرها هل هذا معنى الإرها معنى الإرهاب